ويسأل فيقول احسن الله عليكم ما, ما حاله يعني هو يسأل عن الاستفادة من الشيخ سعد الشتري و كتبه و عبدالله سعد شتري سعد شتري و كتبه جزاك جزاك من القر والاخر و عبدالله الفوزاني شيخ و во. Я тебя дуалла. Да. Придётся. Ахсан Аллайкум,